أنتم لها يا حرب يا حرب الوفا حرب الصمود أنتم لها لك اللحات سود سوداليا أنتم لها والوضع قرب يا لسود منالسود يا من لكم تاريخ مسطر على فزعاتكم فزعاتكم ما هي جديدة من جدود وليان أخذت حرب الجنوب استنهضت حرب الشمال أنتم لها يا حرب يا حرب الوفاة حرب الص أنتم لها يا حرب من حد البحر حتى النفوذ أنتم لها أنتم لها ما فيه شاك ولا جدا أنتم لها أنت ملاها أنت ملاها أنتم لها أنتم لها وارغوا سنوت أنتم لها أنتم لها أنتم لها أنتم لها يا حرب يا حرب حرب لها لا كل حد نبات لها لها أنتم لها بل ما ولا الحدود لها أنتم لها ما الامل تنادي والامل بديني خلق الوجود عيونها بعد الوليت تنخابها كل الرجال انتم لها من حرب و أليا بذلون الخير من دار السعود من كل بقى بالوطن أو من اللي لهم المحتاج يميقافوا جهود رجال ترخص ما لها ما حسبوا لبو الريال لها أنتم لها ورجالنا عواظ مكبل بالقيود والسيف من غمده يقرب يسحبونا يا الرجال تكفون يهبوا للقضية ما بدفع النقود الهمة الهمة ترى ما باقي إلا كامل يا أنتم لها يا حرب يا حرب الوفا حرب الصمت أنتم لها نكال حاجني ب لها فوني هبوا للقضيه دامها بدفع عن نقول الهم الهمة ترى ما باقي الا اكمل يا انتم لها يا حرب يا حرب الوفا حرب الصم انتم لها لا كل سود الليال انتم لا يا حرب يا حرب الوفا حرب الصم انتم لا قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكة ملامح